عَمَّدَت قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ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 Yeah. usul illahu urra wa تَلاَتَهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَن أعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 119. صدق الله ورسوله وما زاده غادفا في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتهسرون فريقا وورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وافضل لم تطغوا وكان الله قَادِرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ 124. وإن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 125. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَالِكَعَ اللهَّ يَنسير وَمَنْ يَقُنُت مِنْ كَُّ لِللهِ وَرَسُولي وَتَعْم الصَالِحَا نُؤتهَا جَرَهَا مَ الرّوعْتَين وَأَْتدَنَ لَهَا رِزقًَا كَرمَا ي نِسَله 17. وقرن به لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرب وقلن قولا معروفا 18. وقرن في بيوتكنه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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعة والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 وَاتَّقِ اللَّهَ وَاخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا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 وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وَلَا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا مَا كان محمد أبا أحد من رجالكم وَلَا كِرَ وَسُنَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم مِنَ الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُنَا وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا ابن أخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا, ولا نسائهم ولا ما مالكت أيمانهم واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى عَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُغْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا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 انا <Sus>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 Wahamalad sanukara waluah Li wanti bamul Munafi peena walmuna fi bati w Al